ворало овие анعام и хрст пожол, ла ја тугама, ила ла ја тугама, ила мане шаау би згмем, لا анعام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 أولادهم سفه بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنش جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا نوقله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابعا وغير متشابه كلوا من ثمره اذا حقه وآتوا حقه يوم حصادي ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا